إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن له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 كَتُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أن يكون مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ ما لك أَلَّا تَكُونَ مَعَ الساجدين.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 100. He's a key to him to be a iron, 100. He didn't 눌러 for you to bring them up. 100. He left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 لا not cover up with lienbel. sharing sharing as with my arch et cetera. and my guilt is anloyal. or ithalt be a� able إذ دخلوا عليه فقالوا قَالَ قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم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 فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد, أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لآية للمؤمنين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرآنِ الْعَظِيمِ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 القَتَّسِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِينٍ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ